ولا تموتن إ ل ا وانتم مسلمون و ا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قوما سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منا زوجنا وبث منا رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل النبي والارحام ان الله كان عليكم رقيبا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 و ب ا ل إ س ل ا م دينا وبمحمد نبي ورسوله اعلموا أ ن الله قد أ ن ز ل في محكم التنزيل بعد أ ع و ذ بالله م ن الشيطان الرجيم أ ن ز ل من السماء ع ن ا ف ص ا ل ت أ و د ي ة بقدرها فاحتمل السيل زبد الرامي ومما يركضون عليه في النار بطغى احيه ل او متاع زبد مثله كذلك و يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك و يضرب الله الامثل ق ا ع د ة ك و ن ي ة و س ن ة ا ج ت م ا ع ي ة وناموس رباني لا يتخلف ولا يتغير ولا يتبدل أ ن الحق ثابت ضارب بجذوره ا ل أ ر ض و أ ن الباطل زائغ ص ر ع ا ن ما يزول كما يزول الزبد أ ل م تر ى أ ل م تر ى كيف ضرب الله, الله مثلا كلمه ي ف ضرب ا ل ه ث ل ل ا ك م طيبه كشجره طيبه أ ص ل ه ا ثابت وفرعها في السماء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 ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الحق أ ص ي ل في هذه الحياه متفاعل مع ا ل ف ط ر ة متمش مع نظام الكون جارب مع السنن ا ل ر ب ا ن ي ة ل أ ن الذي أ ن ز ل الحق هو الحق وهو الذي فطر الناس على هذه ا ل ف ط ر ة التي فطر فطرهم عليها حتى تتمشى هذه القوانين مع بعضها البعض قانون الكون وقانون الجسد وقانون ا ل ف ط ر ة والقوانين ا ل ش ر ع ي ة التي أ و د ع ه ا الله في كتابه أ و في س ن ة نبيه صلى الله عليه وسلم وهذه ا ل ق ا ع د ة عندما ن ت ب ك ه ا على التاريخ ا ل إ س ل ا م ي نجدها و ا ض ح ة ج ل ي ة ص ر ي ح ة لا غبش فيها ولا عماء أ ن الامه حيث تمسكت بدينها والتزمت بنهج ربها وتوفقت بحبل خالقها ف إ ن ه ا م ن ت ص ر ة و إ ن ه ا م ه ا ب ة وحيثما تفلت منها العهد وتركت هذا النهج وابتعدت عن هذا الحق فهي ذ ل ي ل ة م ه ي ن ة لا ه ي ب ة لها في قلب أ ح د وعندما جئنا وطبقنا هذه ا ل ق ا ع د ة على الجهاد ا ل أ ب غ ا ن ي وجدناها ج ل ي ة و ا ض ح ة م ش ر ق ة ن ا ص ع ة ليلها كنهاره على ا ل م ح ج ة الواضح ورحم الله ضياء الحق اذ قال في مؤتمر للسلام العالمي في ا ل إ س ل ا م قد عقد, عقد في ك ر ا ت ش فوقف بعض ممن ينتسبون إ ل ى ا ل د ع و ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ و إ ل ى ا ل إ س ل ا م يمجدون بغربه شوف أ ن ه ج ا د في خروجه من أ ف غ ا ن س ت ا ن و أ ن ه محب للسلام فوقف ضياء ونسي أ ن ه رئيس ج م ه و ر ي ة و ك أ ن ه منذر قوم وقف وقال نحن خ ي ر أ م ه بعث الله لها خ ي ر نبي وانزل لها خ ي ر دين فعندما تمسكت هذه ا ل أ م ة ب ح د ربها وجاهدت ل إ ق ر ا ر مبادئه في ا ل أ ر ض ن ص ر ه ا وقادت ا ل ب ش ر ي ة ثم تركنا هذا النهج فعدنا في ذيل ق ا ف ل ة الرقيق واراد الله عز وجل ان يضرب لنا مثلا حيا أ ن ب إ م ك ا ن ن ا أ ن نعود لمكانتنا إ ن عدنا للتمسك بديننا وبنهجنا ف أ خ ر ج هذه ا ل ق ض ي ة الهائله واختار لهذا ا ل ن ز ا ل ولهذه ا ل ت ج ر ب ة أ ق و ى ق و ة في ا ل أ ر ض و أ ش ب الوحوش ض ر ا و ة على وجه ا ل ب ش ر ي ة واختار له شعبا فقيرا ليس متقدما ليس عنده تكنيك ولا ص ن ع أ م ي ليكون محل النذال في م ق ا ب ل ة هؤلاء الوحوش الضاريه ثم قضى الله أ ن تنهزم روسيا امام هذا الشعب الفقير الاعزم ليثبت لنا ان هذه ا ل ا م ة اذا تمسكت بهذا الدين مهما كانت ض ع ي ف ة ف ق ي ر ة مهما كانت ا م ي ة ص غ ي ر ة فانها م ن ت ص ر ة باذن الله ثم قال رحمه الله وانا لا ادري على اي شيء نمدح روسيا او نثني على غ ر ب ة ش و ف نص دخل بيتا فحرق متاعه وقتل اهله فهل يستحق هذا شكرا او ث ن ا ء قضى الله ان تكون هذه ا ل ت ج ر ب ة بعد ان ادلهن الظلام في كل الارض واستيعث الناس حتى عندما كان الدعاه المسلمون يقولون للناس نريد ان نطبق شرع الله يقول لهم الناس و أ م ن لنا بذلك و أ م ر ي ك ا وروسيا لا توافق عليه روسيا ذات الصواريخ ا ل ع ا ب ر ة للقارات ذات الطائره ا ل ن ف ا ث ة الطائرات ا ل ن ف ا ث ة ذات الصواريخ ا ل ف ض ا ئ ي ة والمراكب ا ل ه و ا ئ ي ة التي نزلت على سطح القمر كيف أل كيف لكم ان تطبقوا شرع الله وهي لكم بالمرصاد فكانت هذه التجربه وخرجت روسي م د ي ن ة ذ ل ي ل ة ح ق ي ر بفضل الله وقدره قدر من الله عز وجل أ ج ر ا م على و د ه هذا الشعب ليضرب مثالا حيا و أ س و ة ح س ن ة لمن أ ر ا د أ ن يسير او ي ك ت ف ي نعم وقد كانت التضحيات ب ا ه ظ ة والضرائب ع ا ل ي ة والشهداء يصلون إ ل ى مليون و ث ل ا ث م ئ ة أ ل ف و ا ل أ ر ا م ن تعد مئات ا ل أ ن و ف والمعوقون والمشوهون والايتام وغير ذلك هؤلاء آ ل ا م ه م تكفي لعمل مجلدات و أ س ف ا ر ا ض خ م ة لكن النتائج ب ا ه ر ة لا يمكن ل إ ن س ا ن مسلم قبل أ ن تحدث مثل هذه ا ل ح ا د ث ة فوق هذه ا ل أ ر ض أ ن يتصور مثل هذه النتائج أ ب د ا لا يمكن ل أ ح د مسلم أ و د ا ع ي ة أ ن يتصور أ ن أ ب ن ا ء فلسطين سيغلبون ا ل أ م ر ي ك ا ن قبل ان تحدث ق ض ي ة أ ف غ ا ن س ت ا ن بل ما كان كثير من الناس يتصورون ان ب إ م ك ا ن د و ل ة كالاردن أ و سوريا إ ذ ا تمسك شعبها بالاسلام أ ن تواجه إ س ر ا ئ ي ل ذات العدد والمدد وذات المدرعات والدبابات والنفاذات قلب الجهاد الادغاني كل موازين الارض بل قلب عقليه ة ر ب ت ش و ف نفسها وادرك ه ر ب ت ش و ف ان امه بلادي ن لا يمكنها الاستمرار وان شعبها انما يجر جرا تحت و ف أ ة الحديد والنار ولذا فهو يهدم بيده الان ما ص ن ع ه أ ص ل ا ب و امثالين وفالين وغيرهم من م ك ا ن و ا يقولون ادينو ل ف ي و ن ل شوب ع ادينو ل ع ل ق ة ت م ت ص دماء الشوب ع ا ل د ي ن مخدر يمين الشوب ع ح ت ى ل ا ت ن قفل الالما و ح ت ى ل ا ت و هفر و هتلاتو كتانين ادفعوا إ ذ ن وجد غربتشوف ان ا ل س ي و ع ي ة ه ي المخدر وان ا ل س ي و ع ي ة ع ل ق ة تمتص دماء الشعوب و أ ن ا ل س ي و ع ي ة هي التي أ ن ز ل ت الانتاج و أ و ص ل ت الاتحاد السوفياتي إ ل ى ما أ و ص ل ت ه إ ل ي ه أ ن يمد يديه للغرب والشرق ط ل د ا للمساعدات وللرسل حتى ل س د ثمن القمح الذي ي أ ت ي ه شهرا شهرا من أ م ر ي ك ا وكندا لقد اضطر غربه شوف وصلفه ان ن ر م ن ا بعض الاراضي في روسيا مقابل العملات ا ل ص ع ب ة التي يستدينونها ل دفع ثمن القمح الذي يصل الى ستاشر مليون طن في ا ل س ن ة ا ل و ا ح د ة بينما كانت روسيا بامكانها ان تغرق الغرب كله بالقمح ادرك أ ن لا يمكن ل ل ف ط ر ة أ ن تهزم طويلا يمكن أ ن تقهر ُ قليلا لكنها هي ا ل م ن ت ص ر ة في ا ل ن ه ا ي ة و أ د ر ك أ ن الجذور ا ل د ي ن ي ة التي تمتد إ ل ى أ ع م ا ق النفس ا ل إ ن س ا ن ي ة لا يمكن أ ن تجتف من خلال المسارح ومن خلال الدعايات ا ل ش ي و ع ي ة ولذا اضطر مربا ان يسمح ل ت ا ك س ت ا ن ان تبيع القران آ ن ل باللغة العربية ك ر ي م تضيع الكريم ق ر آ ن ا ل وان تؤذن ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة لان ا ل ق ر آ ن الكريم لا يمكن ان يكون الا ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة وكل ت ر ج م ة لتفسير ا ل ق ر آ ن ليست لها ح ر م ة ا ل ق ر آ ن ولا يمكن أ ن تعد ا ل ق ر آ ن ا قمشه تقريبا و ع ق د مؤتمر ب م ن ا س ب ة مرور أ ل ف و م ا ئ ة س ن ة في احدى الولايات ا ل ا س ل ا م ي ة ب م ن ا س ب ة مرور الف و م ا ئ ة س ن ة على دخول الاسلام ا ل ر ي ا ويدعى الامين العام ل ر ا ب ط ة العالم الاسلامي وتسمح له روسيا ان يرسل مليون ن س خ ة من ا ل ق ر آ ن الكريم ل و ز ع ه ا على الشعب الاسلامي في روسيا بعد أ ن كانت ج ر ي م ة اقتناء ا ل ق ر آ ن الكريم تكفي لزج صاحبها أ ر ب ع سنوات في داخل السجون اضطرت ريشا ا ل آ ن أ ن تفتح أ ب و ا ب الكنائس لتمارس النفس ا ل إ ن س ا ن ي ة عبادتها ولتتصل بربها ب ا ل ط ر ي ق ة ا ل أ و ر و ب ي ة التي عرفتها اوروبا عن طريق ا ل ن ص ر ا ن ي ة ا ل م ش و ه ة ذ التي ت ا تتخذ من الله ثلاثا واضطروا كذلك مقابل هذا ان يفتحوا ابواب بعض المساجد للمسلمين لانهم لا يستطيعوا ان يسمحوا للناس ان يزاولوا النصرانيه يضع و حوالي ستين مليونا من المسلمين تحت حكمهم بدون ان يفتحوا لهم بعض المزاج امه ا ر ب ا ش و ف تتردد على ا ل ك ن ي س ة وزوجته كذلك اين ا ل ش ي و ع ي ة اين ع ق ل ا ل يمينين و س ت ا ل ي ن و ب ل ج ا ن ي ن فاما َ أ الزبد ََُّ فيذهب َََُْ جفاء ًَُ و َ أ َ م ا ما َ ينفع ََُْ الناس ََّ ف َ ي َ ن ْ ك ُ ث ُ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ ف ط ر ة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون ف ط ر ة الله ف ط ر ة عليها النفس البشريه و ف ط ر ة الله التي جبلت النفس عليها لا يمكن ان تغير او تبدل لا تبديل لخلق الله ص ب غ ة الله ومن احسن من الله ص ب غ ة ونحن له عابد ومن الظلم العظيم ان نقارن جهاد افغانستان ب ك ت ا ل بوتين حتى اذا ضربت مثلا للشعوب ا ل إ س ل ا م ي ة التي تتمسك بدينها أ ن ه ا تنتصر على عدوها في ساحل م ل ج ا ن لا ي ق و ل و لك هذه فيتنام ففيتنام صبت روسيا ب أ ع ج د ه ا وعتادها و أ غ ر ق ت ا ل م ن ط ق ة بالسلاح على فيتنام و أ ن ت م تعلمون كيف ب د أ هذا الجهاد ا ل ع د ا ن ي المبارك ب ا ل ع ص ي و ا ل ح ج ا ر ة و ق ض ي ة أ خ ر ى أ ن أ م ر ي ك ا كانت تنقل سلاحها على بعد آ ل ا ت ا ل أ ن ي ا ل من وراء البحار والمحيطات بينما كانت روسيا تصنع دباباتها وطائراتها ولا يحتاج لها ا ل أ م ر إ ل ا أ ن تجتاز جسر ح ي ر ة وتدخل إ ل ى داخل أ ف غ ا ن س ت ا ن ولا زالت الطائرات تخرج من مطار ترمب ومن تشقن وغيرها و ت ض ر ب في افغانستان ثم ترجع الى مطاراتها و ا ل ق ض ي ة ا ل ث ا ل ث ة وهي الاهم ان ا ل م ا ل ك شعبا يضغط على حكومته في الولايات ا ل م ت ح د ة هنالك الكونغرس الذي يحافظ الرئيس و ي و ق ف ه امامه ساعات م ت و ا ص ل ة يحافظه على كل عمل وهنالك الشعب الذي يكتب ما يريد عن الرئيس ويعبر عما في نفسه بكل وسائل التعبير وشتان شتان بين الوضع في أ م ر ي ك ا وبين الوضع في ح ك و م ة ا س ت ب د ا د ي ة حكمها مطلق ديكتاتوري لا يسير ل ح ظ ة الا بالحدود والنار قد حرم ا ب ن ا ؤ ه ا حق ت ى و ر ة الحصول على و ر ق ة التنقل من بلد الى اخرى لا يسمح ل أ ي احد في الاتحاد السوفياتي ان يحمل جواز سفر وعندما رفع غ ر ب ة شوف قليلا من فكي ا ل ك ن ا ش ة على شعب برلين ا ل ش ر ق ي ة انظروا يوميا آ ل ا ف الاسر تحاجر من برلين ا ل ش ر ق ي ة الى برلين ا ل غ ر ب ي ة وطالما كنت لو اعطي شعب ا ل ا ت ح ا ر السوفياتي جواز سفر لبقي من م ئ ت ي ن وسبعين م ل ي و ن من البشر خ م س ة ملايين وهاجر ا ل ب ق ي ة في م د ة شهر وهم الحزب الشيوعي ا ل م س ت أ ث ر بالمجد والسلطان وبالمال و ب ق ي ة الشعب القطيع يعيشون محرومين ع م من المجد والمال معا ومن الظن كذلك ا ل م ق ا ر ن بين خروج روسيا مهينه ذ ل ي ل ة ح ق ي ر ة استماتت في الحصول على و ر ق ة و ا ح د ة ي و ق ع عليها ا ل م ج ا ه د و ن حتى تحفظ ب ق ي ة ماء وجهها ن ن ا خرجنا من خلال م ع ا ه د ة وبين امريكا التي خرجت ت بعد ع د م ا ا بعد محادثات ومعاهدات هذا النصر العظيم المشرق الذي شرف الله به كل مسلم في ا ل أ ر ض ا ل آ ن يصبح ل ع ب ة في يد اللاعبين يصبح م ض غ ة تحت أ ف و ا ه الاتنين يصبح محل ز ر ا ع ة وتشويه من صحفي ن أ و انسان جاهل غبي يتسلى بذمه كما يشاء ان ي غ ن لهذا الجهاد ان يخنج من س ص م و م نطعم به انفسنا ونحن لا نعلم ان تسميه للتاريخ نحن مزاوله ونحن دون علم او درايه هذا الجهاد سيبقى ولو كتب الكتاب والصحفي عنهما كتبوا سيبقى ن ق ط ة التحول التاريخي في القرون ا ل ث ل ا ث ة ا ل أ خ ي ر ة سيبقى نموذجا حيا م ح ت ف ى لمن أ ر ا د أ ن يسير ممن فتح الله بصيرته و أ د ر ك إ ن في ذلك ل لا ع ب ر ة ل أ و ل ي ا ل أ ب ص ا ر سيبقى خروج روسيا و م ن ه ز ا م الجيش الاحمر ل أ و ل م ر ة في تاريخه امام ش ع د مسلم ع ب ا ر ة عن م ن ا ر ة م ش ر ق ة ي س ت م ي ر بها المدلجون على طريق هذا الدين و ل ع د ة قرون ن ا ل آ سواء انتصر ا ل ج ه ا د ا ل أ ف غ ا ن ي أ خ ي ر ا على الشيوعيين في أ ف غ ا ن س ت ا ن أ و لم ينتصر هي هذا ي ه خروج روسيا أ ع ظ م حدث في القرنين الاخيرين معجزه القرون الثلاثه ا ل أ خ ي ر ة سواء انتصر المجاهدون في داخل أ ف غ ا ن س ت ا ن وان م م ي ن ت ص ر سيبقى هذا العمل المشرق ح ا ج ا يرفع على ر أ س ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة ويعتز به كل من قال لا إ ل ه إ ل ا الله في مشارق ا ل أ ر ض ومغاربه و أ ن ا مطمئن ب إ ذ ن الله أ ن هذا الجهاد سينتصر على هذه ا ل ش ر ذ م ة ا ل ب ا ق ي ة في داخل أ ف غ ا ن س ت ا ن لقد حطم ا ل ج ه ا د الاغاني حاجز الخوف من الوحوش ا ل ض ا ر ي ة التي تسمى القوى العظمى لقد رفع ا ل ج ه ا د الاغاني كل مسلم من و ح د ة ا ل ض ي ا ء ومن ح د و ف م س ت ل ق ع الياس إ ل ى ق ي م ة الامل أ ن هذه ا ل أ م ة متى تمسكت بدينها ف إ ن ه ا م ن ت ص ر ة ب إ ذ ن الله ونحن لا نعلم النتائج ا ل ن ه ا ئ ي ة بين ا ل أ ف غ ا ن الشيوعيين وبين المسلمين المجاهدين إ ل ى ا ل آ ن يعتبر هذا أ ك ب ر تحول في تاريخ ا ل ب ش ر ي ة في القرون ا ل ث ل ا ث ة ا ل أ خ ي ر ه يعتبر حدثا هائلا له دويلا في ارجاء ا ل م ع م و ر ة ولكن اكثر الناس لا يعلمون واصحاب هذه ا ل ق ض ي ة من المسلمين اكثر الناس يجهلون اما الغرب فهو ي د ر ك هذه الابعاد ولذا فمنذ خرجت روسيا حتى الان ركز الغرب ب إ ع ل ا ن ه على قضيتين ا ل ق ض ي ة الاولى تحطيم اثار هذا الجهاد في اعماق الشعوب ا ل م س ل م ة ت ش م ي ه صورته تحطيم قادته حرق شخصياته حتى لا تبقى نماذج على الطريق مشرقه يهتدي ويسير على خطاها الذين يريدون انشاء هذا الدين في الارض منذ ان خرجت روسيا والاعلان الغربي لا يركز الا على تصميم هذا الجهاد لا يركز الا على فقراته وانا على الاختلافات وانا على الخلاف الجنسي واللوني والجغرافي بين ادمان افغانستان ا ثم جاءت ح ا د ث ة ت خ ا ر ليتصلى بها الاعلام العالمي م د ة ث ل ا ث ة اشهر نحن اليوم في السابع من من الربيع السابع ا ل من أ وليس وقد حدث الحدث ف ا ل عندهم نظم لدى الغربيين ولا ل ح ن ن ع ز ب و ن عليه سوى ما سموه م ذ ب ح ة تكار وبعض الاولاد الشباب حتى من أ ن ا ء هذا الشعب وبعض الأولاد الشباب وبعض حتى ج م ا ء هذا الشعب الصابر المجاهد زادوا في إ ذ ك ا ء نيران هذه ا ل ح م ل ة ا ل م س ع و ر ة الشعواء على هذه ا ل ص و ر ة ا ل م ش ر ق ة في تاريخ ا ل إ س ل ا م ذهبت وانتقلت كل ا ل أ س ئ ل ة تدور ماذا عن ن ب ح ة تخاف وماذا عن خلاف حكمه يارو رباني وماذا عن القتال في داخل أ ف و ا ن س ت ا ن وبعضهم ينزل أ ك ث ر ويتضمن يقولون ما هذه الاسرقه التي توزع تمس بعض الناس وما هذه الكتب المفتوحه والمغلقه التي تنال بعض من يشتغلون بالجهاد قلت بدل ان تشتغلوا بان تسالوني وانا قادم من ارض النار والفخار وارض العزه والليل ب ط ل ان ت س أ ل و ن ي عن تسألوني الانتظارات ت س أ ل و ن ي عن القتال الداخلي و ت س أ ل و ن ي عن الخلافات امي الاشرطه واما الكتب هذه فوالله ليس عندي وقت ان عن اصنعها فضلا من ان ارد عليها قلت له والله هذا الشريط الذي وصلكم هنا وهنا معي منذ ف ت ر ة ط و ي ل ة ما سمعت منه حرفا واحدا ليس عندي وقت و م ا ل ك ق ض ي ة تملك علي أ ح ا س ي س ي ونفسي وقلبي واعصابي و م ج ا ع ر ي كيف ن ج ه س على الحكم الشموعي في ك ا ب ل وكيف نجتث جذورهم من الوجود والكتاب هذا والله كذلك في حقيبتي قبل ان نصلكم قبل شهر ل ا هو في حقيبتي والله ما قراته ل أ ن ه ليس عندي وقت أ ن أ ق ر أ هذه السخافات أ و الهضمات أو زير ذ لتشغلني ك ل عن ا ل ق ض ي ة الكبرى قضية الأرض الدين في نصرة هذا و ق ض ي ة تدوين هذا الجهاد ل ل ب ش ر ي ة ليكون نموذجا حيا لمن أ ر ا د أ ن يتحرك س ي ي ر أو أ م ا م ذ ب ح ة ت خ ا ر التي تكونون عنها أ ي مذبح ف ذ ل ك ا ل خمسه من ا ل ق ا د ة قتل وانتم ايها الصحفيون تقولون انه قتل ث م ا ن ي ة وثلاثون ثم تقولون مقابل ذلك قلتم ك ت ل ث م ا ن ي ة وثلاثون من قاده مسعود ولم يقتل سوى خ م س ة ومقابل ذلك كنتم لقد قتل مسعود ث ل ا ث م ئ ة من جنود سيد جمال ووالله ما قتل ث ل ا ث م ئ ة ولا العشر ولا نصف العشر و أ ن ا أ ك س م و أ ن ا مطمئن ل أ ن ي أ ع ل م ما لا تعلمون فهل لكم أ ن توضحوا ا ل ص و ر ة في أ ذ ه ا ن الامه التي شوشتموها في مجارف ا ل أ ر ض ومغاربها انا لا ع ل م ك م اعذركم لانكم تبع و ا للواشنطن بوست ولنيويورك تايمز وللسندي تايمز انتم تبع و ا لوكالات رايتر وغيرها لانه ليس عندكم وكالات ع م ل ا السندي تايمز اقرا فيها في اربع وعشرين سفر ماضي قبل اقل من ع ش ر ة ايام وكتكون السندتان ان ثماني ع ش ر ة الف ا م ر أ ة ارمله في مخيم مافر باب اصبحت محطن لاصحاب الشهوات من العرب هكذا يقدمون العرب القادمين من ج ه ا د في العالم وهكذا يقدمون الجهاد ا ل آ ن للعالم ونحن بلا وعي كالببغاوات جرب البركان فيه وانقل الزور عليه ياله من ببغاء عقله في اذنيه قضيه الحرب الاهليه قضيه فك الدماء في داخل افغانستان قضيه تشويه القاده هذه ا ل آ ن هي محط أ ن ظ ا ر كل الصحف و ا ل إ ع ل ا م العالمي الذي تحركه أ ص ا ب ع يهود لتوهب بسياقها الجلود ا ل ب ش ر ي ة ولتدمر ما بقي من قيم لديها وفي أ ع م ا ق ه ا أ ل ا ت س ا ع د ي ن الجهاد ا ل أ ظ م ا ن ي فيردون نساعد الجهاد العظماني ليذبح حكمتي ا رب ج م ا ع ة رباني ورباني ج م ا ع ة حكمتها ثم نساعد الجهاد العظماني من أ ج ل أ ن مسعود يبيع البلد ل ل ش ي و ع ي ة وللروس وهو عميل فرنسا وعميل كذا وكذا قلت سبحان الله هذه القمم يتطايل إ ل ي بالاجدان كيف لكم ان تتكلموا على هذه القمم التي هزت الدنيا باثرها من مثل هؤلاء ومن صبر صبرهم ومن قدم تقديمهم ا ق ل ب ا عليهم لا ابا لابيكم من الليل أ و س د ا ل م ك ا ن الذي س د و ت س أ ل و ن ي عن هؤلاء والله أ ن ا أ ق ل من أ ن أ ح ك م عليه قالوا من فلان وفلان وعدد القاده قلت له أ ن ا أ ق ل من أ ن أ ح ك م على هؤلاء و أ ك ث ر الناس الذين يحرقون العام ث ل ا ث ة مسعود حكمتي ا رباني ر و الشيخ س ي ا ح يحرقونهم حرق قلت لهم أ ن ا اقل مما احكم على هؤلاء ومن أ ن ا حتى تقارنيني بمسعود والله م إ ن ي افتح لي أ ن أ ح ك م على مسعود بل أ ق و ل لكم ما في أ ع م ا ق ي والله إ ن ي أ ش ع ر بالشرف عندما يسمح لي مسعود أ و ح ك م ة يار أ و جلال الدين حقاني أ و ا ل ا ف أ ن أ ج ل س بجانبي ل أ ن ه م صنعوا التاريخ ب ا ل د م و أ ن ا أ ك ت ب أ ح د ا ث ه م ب ا ل م د ا د انا اكتب صناعتهم ا ل ت ا ر ي خ على الورق انا م م ك ن ان اتقن ا ل خ ط ا ب ة او ا ل ك ت ا ب ة اما ان اتقن ما اتقنوا واصبر كما صبروا و ا ص م ع كما صنعوا فوالله اني دون ذلك بكثير ووالله ايها ا ل ا خ و ة هذا الذي احسه من اعماقي هم لا يعلموني وهم ي ت ك ر ك و ن هذه ا ل ق م ل أ ن ه م ي ح ر ك و ن تاريخ ا ل إ س ل ا م ي ح ر ك و ن أ ك ب ر ت ج ر ب ة هزت ا ل ب ش ر ي ة ب أ س ر ه ا ف إ ذ ا ضمر فلان و احرق فلان و مرغ فلان بالتراب و أ ص ب ح الجهاد ع ب ا ر ة عن ق ص ة سيد جمال وسيد م ا ز ه فماذا يبقى ل ل ب ش ر ي ة من أ س ر ة تحتذي أ و م ن ا ر ة تهتدي نحن دون أ ن نعلم ن ط ع م أ ن ف س ن ا ب أ ن ف س ن ا ونخرب بالمجتمع بايدينا و أ ي د ي المؤمنين نحن دون أ ن نعلم ب ت ع ص ب لهذا او لهذا الان نريد ان نتبع ا ل خ ط ة ا ل غ ر ب ي ة التي تريد حرق هذا الجهاد وتشويهه في اذان ا ل ا م ة حتى لا يتحرك شعب اخر امام امريكا في م ن ط ق ة اخرى ويتحرك شعب ثالث امام بريطانيا في م ن ط ق ة ث ا ل ث ة فاعتذروا يا اولي ا ل ا ب ص ر نموذج حي و ق م ة ش ا م خ ة و ت ج ر ب ة ر ا ئ د ة نعم قد يؤثر في أ ث ن ا ء ا ل م س ي ر ة بشيء من التشويه أ م ا ع ج ل ة الزمان فهي د ا ئ ر ة وتبقى ا ل ت ج ر ب ة م ش ر ق ة ر ا ئ د ة لمن أ ر ا د أ ن يهتدي أ و يتذكر أ و يسير أ و يتحرك ماذا بقية؟ نعم وجدت الناس بداوا يتكلمون على الجهاد ا ل ع ظ ن ي الجهاد ا ل ع ظ ن ي الذي جمع ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة من مشارقها إ ل ى مغاربها ب د أ الناس يملون منه ويتسلون بذم قادته وبتشويه حركته وجدت الناس وقد كانوا من قبل والصحف ا ل غ ر ب ي ة تنقل تدمير ج د ا ب ة او ج د ا ب ت ي ن او سقوط ط ا ئ ر ة او طائرتين على التنفاذ يوميا ف ت ن ك ل ه ا التنفاذ في العالم العربي وجدت ان هذه الصور ا ل م ش ر ق ة ا ل ر ا ئ ع ة قد اخترت اختفت تدريجيا من اذهان ا ل أ م ة التي هي ع ب ا ر ة عن جداول تزود هذا النهر العظيم الغرب ا ل آ ن كل إ ع ل ا م ه يدور حول محورين او حول محور واحد وهو يريد قضيتين ا ل ق ض ي ة ا ل أ و ل ى المحور الواحد ت ش و ي الجهاد الاغاني أ وتحطيم رموزه وحرق قادته فهذا الأول هذا المحور أ و ل ل هذا ا الذي يدور حوله الاعلام الغربي ويردد وراءه ا ل إ ع ل ا م العربي يؤدي إ ل ى نقطتين ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى تحطيم آ ث ا ر هذا الجهاد في اعماق المسلمين واكتفاف ع ق ي د ة التوكل على الله التي بناها الجهاد ا ل ا ض ل ا ن ي عبر السنين ع ق ي د ة التوكل على الله التي بناها الجهاد ا ل ا ض ل ا ن ي في اعماق ا ل ع م ل المسلمه الان تتهدم وتتحطم من خلال هذا التشويه والشيء الثاني عزل ا ل ق ض ي ة ا ل أ ض ا ن ي ة عن قلوب ا ل أ م ة ا ل م س ل م ة التي الكفت حوله والتي ت ر م و إ ل ي ه العيون والابصار وتتمنى النفوس أ ن ينتصر هذا الجهاد يريدون عزله حتى يبتلع بصمت حتى إ ذ ا ضرب غدا أ و أ غ ل ق ت الحدود أ و وضعت القنود أ و اوقفت ا ل مساعدات وعندها لا يجدون عينا ب ا ك ي ة ولا يجدون فما ي ت أ ل م لهؤلاء هاتان القضيتان هما محور ا ل إ ع ل ا ن في العالم اليوم حول ا ل ق ض ي ة ا ل أ ض ر ا ن ي ه ت ح ط ي ن آ ث ا ر هذا الجهاد في النفوس ا ل إ س ل ا م ي ه وعزل ا ل ق ض ي ة ا ل أ ل غ ا ن ي ة حتى ت ع و د ق ض ي ة م ح ل ي ة ق و م ي ة وليست ق ض ي ة إ س ل ا م ي ة ع ا ل م ي ة حتى يبتلعوها بصوت وحتى ي ق ر ب و ه ا دون أ ن ي ت أ ل م لها أ ح د أ و يرثي لها إ ن س ا ن فانتبه ان تبنوا لهذه ا ل م ؤ ا م ر ة و إ ي ا ك م أ ن تكونوا جزءا منها و أ ن ت م لا تعلمون أ ق و ل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم رحمة الحمد محمد وصحبه ثم والسلام ومن الله والصلاة الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلاه لله على رسول وعلى آله عبد بن الذين أ و ت ي ن ا ه م الكتاب يعرفونه كما يعرفون أ ب ن ا ئ ه يعرفون هذا الدين ويعرفون كيف يحاربونه وكيف ي ؤ ئ و اهله أ منه ولقد عمل هذا الغرب ث ل ا ث ة قرون م ت ت ا ل ي ة حتى ينسخ ع ب ا د ة الجهاد من أ ع م ا ق النفس ا ل إ س ل ا م ي ة ومن عقول ن ا ه و أ ص ب ح أ ك ث ر ما يحلم به الناس من الجهاد أ ن يتكلم ك ل م ة ج ر ي ئ ة أ م ا م رجل المخابرات أ و أ ن يدعو إ ل ى الله في خ ط ب ة في مسجد من المساجد أ م ا ا ل ق ت ا ل بالسلاح الذي هو المدلول الشرعي الاصطلاحي ل ك ل م ة الجهاد فقد نسخ من معظم أ ع ن ا ق أ ب ن ا ء المسلمين وما كان أ ح د يتصور أ ن أن الجهاد بالسلاح يمكن أ ن يعود ولم يفعل الشك طالب بحقوقك هذه ا ل أ م م ا ل م ت ح د ة وهذا مجلس ا ل أ م ن واستعمل لتبني لدعوتك الحجج ا ل ن ا ط ق ة والبراهين ا ل ق ا ط ع ة ا ل ن ا ط ع ة اما ان تستعمل السلاح م ر ة اخرى لنشر الاسلام فهذا لا يمكن ان يتقبله عصر العلم وما ان تتقبله ا ل ع ق ل ي ة ا ل م ت ف ت ح ة ا ل ع ل م ي ة نعم ولذا وباسم, وباسم توضيح الامور الان ي ت س ل الصحفيون بتشويه الجهاد ا ل أ ف غ ا ن ي قلت لهم والله أ ن ا أ و ل مسلم من خارج أ ف غ ا ن س ت ا ن قد حققت في ا ل ق ض ي ة وعرفتها ولا, ولا يعرف أ ح د من الصحفيين في ا ل أ ر ض أ ع م ا ق هذه ا ل ق ض ي ة التي تكلموا عنها شهرين ونصف و ا ل آ ن وصلت ثلاثه عشر ولا يستطيع احد ان يعرف جذورها واعماقها ما لم يتفرغ لها ولذلك نحن نطلب منكم ايها المسلمون اذا حصل مثل هذا ان ت ت ص ل و بنا واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اجاعوا به ولو ردوه إ ل ى الرسول و إ ل ى اولي الامر منهم لعلموا الذين و يستنبطونه منه يا ايها الذين آ م ن و ا إ ن جاءكم فاسق بنطع ف ت ب ي ن و ا في ق ض ي ة ش خ ص ي ة ق ض ي ة مال أ و ق ض ي ة شخص واحد فكيف في ق ض ي ة أ م ة ب ك ا م ل ة ق ض ي ة تشترك فيها ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة ب أ س ر ه ا أ ن ت م لا تتثبتون وتريدون أ ن تتثبتوا من ق ض ي ة عشر ة د ر ا ه م أ و عشر ريالات من خلال هذه ا ل ا ف ا الغرب ندرك أ ب ع ا د هذا الجهد ومنذ سنوات والكتب توزع في أ س و ا ق أ م ر ي ك ا و أ و ر و ب ا أ ن الجهاد العظامي سيخترق نهر جيعون وسسقط ي ب و ا س ط ة الملاوات ا ل ا س ل ا م ي ة التي تنزح تحت حكم الاتحاد السوفياتي سيقود أ ر ك ا ن ا ل إ م ب ر ا ط و ر ي ة ا ل ر و س ي ة و س ي خ ت ر ك أ و ر و ب ا و م ر ة أ خ ر ى ستعود أ و ر و ب ا تدفع له ا ل ج ز ي ة كما دفعت ل آ ل عثمان ا ل ج ز ي ة خ م س ة قرون وعندها تضطر أ م ر ي ك ا أ ن تنازل ا ل إ س ل ا م ليس في داخل أ ف غ ا ن س ت ا ن ولا غيرها إ ن م ا تنازله في أ ع م ا ق أ و ر و ب ا و ع و ا س ط ه ا هذا ما قاله قال له هذا ما نيكسون يوم أ ن قال لهم لقد آ آل ن العوام أ ن تتناشى أ م ر ي ك ا ق ل ا ب ا ت ه ا مع روسيا و م و ق ف الزحف ا ل إ س ل ا م ي الذي ب د أ يتقدم الجامعات ا ل أ م ر ي ك ي ة ا ل آ ن هنالك أ ق س ا م خ ا ص ة ل د ر ا س ة ظ ا ه ر ة الجهاد ا ل أ د غ ا ن ي و ت ط ي ر ا ت ه ا يوما يوما أ ك ا د ي م ي ا ت ل ل بحث ا ل علمي م خ ص ص ة فقط ل ق ض ي ة أ د غ ا ن س ت ا ن مؤتمرات في الجامعات تقام كل شهر أ و كل أ س ب و ع ت س ع ل م العقليات ا ل أ م ر ي ك ي ة ل د ر ا س ة ا ل ق ض ي ة ا ل ع ب ر ا ن ي ة ونحن كمن يحمل كنزا ك أ ي ت ا م صغار ورثوا من ابيهم كنزاه ثم يلعبون به في الشوارع و ي أ خ ذ ه م منهم ا ل أ ش ر ا ر من كل ا ل أ ص ق ا ع والبقاء يا ايها ا ل ا خ و ة انتجوا لهذه ا ل ق ض ي ة ق ض ي ة ص ن ا ع ة التاريخ بالدم ولا تضيعوها ولا تحركوها ولا ت ن ك ل و ا الا ما ترونه خيرا وربما ق و ل تنقله إ ل ا أ ن ا ف س تشوش به افكارهم وتقبض به اوديهم عن هذا الجهاد المبارك ورب ك ل م ة تقول لصاحبها دعني وايما امرئ حدث اناسا بحديث لا تدركه عقولهم الا كان فطنه لهم اذا كانت ا ل ص ر ا ح ة تعني كشف الامور فلماذا لا تنشر على الناس ع ي و ب ابيك وامك وانت تعرفها بالتفصيل ام أن, ان اباك وامك اعز لديك من هذا الجهاد الذي شرف الله به ا ل ا م ة ا ل ا س ل ا م ي ة شرق الارض وغربها اذا كنت تؤمن بالوضوح وتريد ان تنشر الحقائق فلماذا لا تنشر عن ا ل م د ر س ة التي تعلمت فيها ما تعلمت ه م ا عرفت ه من عيوب خلال مسيرتك فيها لماذا لا توضح الثغرات التي ر أ ي ت ه ا في دعوتك او حركتك او مدرستك من خلال م س ي ر ة ط و ي ل ة وتنشرها على الناس باسم توضيح الحقائق للناس ام ان هذه جميعا أ ع ز لديك من هذا الجهاد الذي شرف الله به ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وويل للمطففين الذين إ ذ ا اكتالوا على الناس يستوفون و إ ذ ا كالوهم أ و وزنوهم ي ق ص ر و ن لكم كل ح ل و ة ولمدارسكم ا ل ف ك ر ي ة ولدعواتكم كل ح ل و ة ولبلدكم الذي جئتم منها او لقبائلكم كل ح ل و ة واما الجهاد ا ل ا ض ا ن ي وغير مدارسكم ودعواتكم فلها كل م ر ة نحن نستعمل المنهاج العلمي معها ان ننشر الحقائق بوضوح ونقول الحق اما ان نقول الحق عن انفسنا فهذا لا والله عز وجل يقول غير ما تقولون يقول ولا يجرمنكم ف ن آ م ق و م على الا تعدلوا اعدلوا هو أ ق ر ب للتقوى واعلموا ان الله صلى وسلم على نبيه ق د ي م ة فقال تعالى ولم يظل قائلا عليما وامرا حكيما تنبيها لكم وتعليما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 وارض اللهم ع ل ى ا ل ص ح ا ب ة والتابعين وتابعيهم باحسان إ ل ى يوم الدين اللهم مكنا ل م ؤ م ن ي ن في ا ل أ ر ض اللهم إ ن ا ن س أ ل ك الفردوس الاعلى اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم احينا سعداء وامتنا شهداء واحشرنا في ز م ر ة المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم انصر الحق و أ ه ل ه واخذل الباطل و أ ه ل ه اللهم أ ن ص ر المجاهدين في أ ف غ ا ن س ت ا ن والو بين قلوبهم واصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام اللهم أ ن ص ر المجاهدين في أ ف غ ا ن س ت ا ن وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي اريتريا وفي السودان وفي اليمن وفي كردستان وفي كل مكان اللهم ارفع رايه ا ل إ س ل ا م وحكم د و ل ة ا ل ق ر آ ن